وضم لدى ذرعانا في الروم يا ونون بإدغامك يا سينا تجتلا وبسطة أعراف ويبسط بصاده وفي الطور سين مع نزلا المعالي للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم سميته بتحفة الأطفال عن شيخين الميهي الكمالي أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب منظومتي تحفة الأطفال والمقدمة الجزرية والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي وتقديم ومراجعة الشيخ عبد الله بن محمد سفيان الحكمي والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تكفل بحفظ كتابه فقال جل من قائل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وجعل من اسباب حفظه تصحيح تلاوته بطريق التلقي الشفهي ضبطا واداء والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على من انزل عليه هذا الكتاب فبلغه اتم البلاغ واداه احسن الاداء صلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وعلى اله وصحبه الذين حملوا عنه هذا الهدى الى سائر الاقطار وعلى التابعين لهم ومن اقتفى اثرهم في سائر الازمان والاعصار اما بعد فإن تجويد كتاب الله تعالى وتحسين أدائه من علوم المقاصد التي يجب على الأمة العناية بها ولهذا توجهت همم العلماء إلى ذلك في كل زمان ومكان فدبجت في هذا العلم مئات الكتب ونظمت فيه عشرات المتون ومن متونه التي كتب الله لها القبول الحسن متنى تحفه الاطفال للعلامه المقرئ سليمان الجمزوري والمقدمه الجزريه لامام اهل الاداء بلا منازع الامام الكبير محمد بن محمد بن محمد الشهير بابن الجزري رحمه الله على الجميع وعلى سنن التدرج في العلوم بتقديم الاكثر ايجازا واختصارا رأينا أن نقدم متن التحفة على متن الجزرية فمتن التحفة متن قصير يتعرض لأهم الأحكام الظاهرة كأحكام النون الساكنة والتنوين والنون والميم المشددتين والمدود ونحو ذلك أما المقدمة الجزرية فهي على ايجازها شاملة لجل قواعد التجويد وقبل الشروع في ذكر بعض التنبيهات لا بد من المامه سريعة بترجمة حياة هذين الإمامين مبتدئا بالجمزوري فأقول هو سليمان بن حسين بن محمد المعروف بالجمزوري نسبة إلى بلدة جمزور من أعمال مصر وهي بلدة أبيه ولد في طنطا في ربيع الأول بعيد الألف ومئة وستين من الهجرة ونشأ في بيئة تهتم بالقراءة والإقراء فأخذ عن عدد من أهل العلم أشهرهم شيخه المعروف بالنور الميهي ولم تكن للجمزوري آثار كثيرة معروفة سوى هذه الأرجوزة النافعة وشرحها الذي سماه فتح الاقفال والفتح الرحماني بشرح كنز المعاني بتحرير حرز الاماني في القراءات السبت وكما لم يعرف تحديد لتاريخ ولادته كذلك لم يعرف تاريخ وفاته وذكر المترجمون له انه كان حيا سنه ثمان وتسعين ومئة بعد الالف من هجره المصطفى صلى الله عليه وسلم اما الامام ابن الجزري فانه اشهر من ان يعرف به فهو امام اهل الاداء وإليه انتهى القراء، والى تصانيفه احتكم القراء وسارت بها الركبان مسير الشمس في الاقطار واجمع على جلاله قدره في هذا الفن الموافق والمخالف مع إمامته في فنون متعددة ولد في العشر الأواخر من رمضان عام واحد وخمسين وسبعمائة بدمشق واسمه مثلث فهو محمد بن محمد بن محمد الشهير بابن الجزري قرأ وأقرأ وصنف وآثاره العلمية كثيرة منها النشر في القراءات العشر ونظمه في أرجوزته الشهيرة بطيبة النشر وله الدره المضية في القراءات الثلاث المرضية وهذه المقدمة التي سماها بالمقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه وله تصانيف في علوم الحديث والفقه والسيرة والعربية ما ترحمه الله تعالى في شيراز سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة وفي نهاية هذا الاستهلال أود أن أذكر بعض التنبيهات التي لا بد منها التنبيه الأول أن المسلك الذي اعتدنا عليه هو تحقيق المتن باعتماد أشهر أصوله الخطية قدر الإمكان ثم نقوم بطباعته وتسجيله بعد ذلك وفي هذين المتنين لم نتبع هذا المسلك لأسباب ثلاثة أولها رغبة كثير من الأحبة في تسجيل هذين المتنين بصوت القارئ المعروف الشيخ سعد الغامدي جزاه الله خيرا ثانيها أن إخراج هذين المتنين ضمن سلسلة المتون العلمية المختارة ليس في المنظور القريب فاكتفينا باصدارهما ضمن سلسله المتون الصوتيه ثالثها ان هذين المتنين قد ظهرا محققين تحقيقات متفاوته في بذل الجهد والاخراج اسال الله تعالى ان يثيب الجميع التنبيه الثاني ان هناك ضرورات في تحفه الاطفال بعضها ليس سائغا مثل قوله أربع أحكام في قوله أربع أحكام فخذ تبييني وقوله وسمها شفوية وقوله سمها قمرية وقوله سبب كهمز وقوله فعيها وقوله قبل ألف يلتزم وقوله وذا بدل آمنوا وقوله كم عسى النقص وقوله صله سحيرا من قطعك ونحوها مع أن هذه الأرجوزة من أسلس الأراجيز وأكثرها عناية بالأمثلة والجمل الحاصرة للحروف وأود أن أبين هنا أن مراده بالأطفال في تسميته الأطفال في العلم حيث قال في مقدمة شرحه فتح الأقفال والمراد الأطفال مثلي في هذا العلم ويا له من تواضع نادر أما المقدمة فالضرورات التي فيها سائغه وربما ظن بعض من ليس له بصر بالضرورات الشعرية أو ضرائر الشعر أن قوله وتاء أنثى لم تكن تكتب بها من قبيل الضرورات غير السائغه وهذا غير صحيح فإن قوله تكتب بها من قبيل الادغام الكبير التنبيه الثالث أن لهذين المتنين المباركين شروحا كثيرة يحسن الرجوع إليها فمن شروح التقفة شرح الناظم نفسه والذي سماه بفتح الأقفال وقد مر ذكره آنفا وشرحه شيخه الميهي في كتابه الموسوم بفتح الملك المتعال وغيرهما من الشروح ومن شروح الجزرية كتاب الدقائق المحكمة للإمام زكريا الأنصاري والمنح الفكرية بشرح الجزرية للعلامة الشيخ ملا علي القاري ولفضيله المقرئ الشيخ إبراهيم الدوسري شرح مبسط نافع يحل عباراتها ويبين مقاصدها فإلى طلاب العلم عام والمشتغلين بكتاب الله حفظا وتعلما وتعليما نهدي هذا الاصدار المشتمل على اداء هذين المثنين النافعين بصوت القارئ الموهوب فضيله الشيخ سعد الغامدي اثابه الله ونفع به واتماما للنفع رأينا أن نلحق بهما بعض التتمات التي ألحقها فضيلة المقرئ الشيخ أيمن سويد بالمقدمة الجزرية فيا أيها المحتفي بكتاب الله تعالى حسبك هذا شرفا ورفعة في الدنيا والآخرة فلا أحد يغبط مثلك ولا مضمار يضاهي المضمار الذي اخترت السباق فيه إلى رضوان الله جل وعلا واستلهم القرآن فهو منارة تهدي الزمان إذا الزمان تعام لا تسعد الدنيا إذا لم تتخذ من نوره المنهاج والأحكام وتحية مقرونة بالدعاء للقائمين على صوت المعالي للإنتاج الإعلامي والتوزيع على جهدهم المتميز في إخراج هذه السلسلة وغيرها ودعاء خاص لأخينا المهضال الأستاذ أبي بكر السيد على ما يبذل من مجهود في إخراج ما يصدر عن هذه المؤسسة من أعمال أسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى حسن العمل والإخلاص فيه لوجهه الكريم ويجعله في ميزان حسنات الجميع إنه جواد كريم والحمد لله بدءا وختاما